وَمَا إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمَدُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدَ ذٰلِكَ وَأَصْلِحُوا ۚ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ابْرَاهِيمَ مَا كَانَ أُمَّتًا قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُونَا الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنعُمِ إِذ تَبَّا وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 تلفوا فيه وان ربك لا يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ادعو الى سبيل ربك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 وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ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 تَقْوَى الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ